الكبر من ضميرك علي مولاي واميري وانت شيطانك وزيرك وانت شيطانك وزيرا علي علي علي مولاي, علي علي مولاي علي علي علي مولاي علي, علي, علي, علي مولاي أحتي خاف والدول خايف على قلبك قلب شايف بايت ابوح سوالك توب من شرك لها ننسى مقائد اللي عقلك وين قاعد وبعالي تريد استشيره <تصفيق> ما فكرت يومك سنة عقلك الياضة المحتنة ما حب علي قلش جنة وش باقي عنده الفوز بعالي ما ينخسر لو ضيعت ما لك عدر ما يمر ذكرى العطر منك يلا انت صافة الكرسة واميرات الكرسة واميرات <تصفيق> انسا علمك راية سلم عالحاربك نمطر زلم احنا الهياة دنيا بها بعدنا يا دنيا بس مر عدلي هو عالي وغير عالي بس ربنا فوق اليحتل ولجل يوهدنا مجتمع مؤسسه الخليج الثقافيه بشار الساعدي علي وانتخابات و رئاسه من الله بساس من هونينام يا لسانك صرتي قولهم وين بيك يروح طيران <تصفيق> الغم ما بيك ما لك درم خط مرويت من العذب يا قسمتك حاصل غصب حق الولايه ما ينكر ما بي طبع مرعس الكلمة ينجمع خير علوك طيب وشرة كل حاضر انت الاول يوم عاشر يا فجر يومه يا باشر يا الشمس داير غديوة العدل بالدنيا نتاجك والشمس خرزة على تاجك وموصل صوت احتجاجك فنصرخك بوسط بيرك يا عالم بوسط الجهل هل جاوبت وين نسال انت المثل يابو يا المثل ما ضيع علينا يا صوره بيات اللطف يا كل لطف يا جنى ما حد هال يا راع كل لك شكرا علينا kalb من katta علي zammir-ing, Ali شيطانك va amiri, شيطانك inta shayton-ing